وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افتراه وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فقد جاءوا ظلما وذورا وقالوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكتتبها فهي تملى عليه بُكْرَةً وأصيلا كل الَّذِي الذي يعلم السر في السماوات والأرض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 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا كل أذانك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا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 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أَمْ هم ضلوا السبيل Qaalu subhanak ma kana yalbagilna an ta khiz min donik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 Wakonaladina, الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا juna, اسْتَكْبَرُوا فِي jong juna, jong juna, jong juna, كتلا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم قرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا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 ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أَخَاهُ هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بِآيَاتِنَا فدمرناهم تدميرا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 وكلا ضربنا له الْأَمْثَالَ وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أَتَوْا على الْقَرْيَةِ التي أمطرت مطر السوء أَفَلَمْ يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا wij zijn er in je tachizoen, in je tachizoen, in je أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقنون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا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 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا 119. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا ينفعهم وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا 118. ونسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 119. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم الْقِيَامَةِ ويخلد فيه مُهَانًا إِلَّا من تاب وَآمَنَ وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 124. يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 126. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما